ل آ ل ا ا ا ل ق ر آ ن أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أ س ر ف و ا على أ ن ف س ه م لا ت ق ن ق و ا لا تقلقوا من ر ح م ة الله إ ن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله وأسلموا له وأسلموا له إن الله ا ل يغفر ذ ن و ب ج م ي ع ا إ ن ه هو النابلسي غ ف و إلى ر و م للعلوم ه الاسلاميه ت ن ص 「私たち م 私の思いを忘れずに」 أ و ت ق و ل لو ل أن ا ل ه ه د ا ل ن ت من ا ل ب ل ح ي ن ترى للعلوم ذ ا ب أنني كرة ن ا ل م ح س ن ن ي ب ل ا جاء فكذبت بها و ا س ت ت ك ب ر و ك ت من ا ل ك ا ف ر ي ن ويوم ا ل ق ي ا م ة ا ل س ي كذبوا للعلوم ج و ه ه مسودة أ ل ي س في جهنم مثوى ل ل م ت ك ب ر ي ن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 و م ل س و ع ه ا ل و ا ب آ ي ل س ا للعلوم ه الاسلاميه خ ر و ن ق أفغير ل ل ه ت أ ر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 والارض جميعا قبضته يوم ا ل ق ي ا م ة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض إ ل ا من شاء الله ثم نفق فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين و ا ا ل ش ه د ء و ق ض ي ي ب ن ه م ب ا ل ح ق وهم ل ا ي ظ ل م و و ن ف ي ت ك ل نفس ما ع م ل ت و ه و أ ع ل م ب م ا ي ف ع ل و ن و س ي ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ه 「傘を持ってくれたら」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 「なんでだろう